كلا بل تحبون العاشنة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من وظن أَنَّهُ انه الانراق السَّاقُ الساق بالساق إلى رَبِّكَ ربك يوم اذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولا كذب وتولى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 ثم كان عَلَقَةً فخلق فسواه فَجَعَلَ منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنتان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنتان من نطفة أمشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا